Aaaaaah, جبرني الود انا ريد لك تشمت فرصه وجتلك وانت عاد من الله تبيها وتدري انا احبك احبك والله ahabbe. اه جبرني أنا انا اردلك فرصة اوجك وجتلك وانت عادت من الله تبيها وتدري انا احبك احبك والله احبك تشمت فيني وتشفى وحسابك معاي صفا وذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى تشمت فيني وتشفى وحسابك معاي صفا وذا ودك تعذبني الزمن كفى كفا ووفا جبرني الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت انا أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم أم وهذا هو عيبي عيبي ومليون مرّا صدم فيهم أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم امنهم منهم وهذا هو عيبي عيدي ومليون مره صدم فيهم لا تسألني شلي ردني اسأل الزمن عنا شلي عالمر أنا حدني غير الأمر آه منا آه لا تسألني ش اللي ردني إسأل الزمن آه عنا آه عنا ش اللي عالمر أنا حدني غير الأمر آه منا آه تشمت في نوتشفاب وحساب معاي صفا واذا ود تعذبني الزمن كفى وفاة تشم في نوتشفاب وحساب معاي صفا وذاب ود عذبني الزمن كفاء وفاء وجبرني الوقت آه جبرني الوقت جبرني الوقت أنا أرد